بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الخامس والتسعون من التذكرة باب ذكر الدجال وصفته ونعته ومن أين يخرج وما علامة خروجه وما معه إذا خرج وما ينجي منه وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى قال ابن دحيا قال العلماء الدجال في اللغة يطلق على عشرة وجوه الأول ان الدجال الكذاب قاله الخليل غيره وأنها دجلة بسكون الجيم أو دجلة بسكون الجيم ودجلة بفتحها أو دجلة بفتحها كذبة لأنه لأنه يدجل الحق بالباطل وجمعه دجالون ودجاجلة في التكسير وقد تقدم الوجه الثاني أن الدجال مأخوذ من الدجال وهو طلاء البعير بالقطران سمي بذلك لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجالة أو بالدجالة وهي القطيران يهنأ به البعير واسمه إذا فعل به ذلك واسمه إذا فعل به ذلك المدجل قاله الأصمعي الوجه الثالث إنما سمي بذلك لضربه في نواحي الأرض وقطعه لها يقال دجل الرجل إذا فعل ذلك الوجه الرابع أنه من التغطية لأنه يغطي الأرض بمجموعه والدجل التغطية قال ابن دريد كل شيء غطيته فقد دجلته ومنه سميت, سميت دجلة لانتشارها على الأرض وتغطية ما فاضت عليه الوجه الخامس سمي دجال لقطعه الأرض إذ يطأ جميع البلاد إلا مكة والمدينة والدجالة الدفقة العظيمة وأمشد بن فارس في المجمل دجالة من أعظم الرقاق في الحاشية واحد حسن ابن ماجه في سند سنده حميد بن زياد وكنيته أبو صخر صدوق والحاشية للتسجيل السابق أتابع بعون الله عز وجل الوجه السادس سمي دجالا لأنه يغر الناس بشره كما يقال لطخني فلان بشره الوجه السابع الدجال المخرق الوجه الثامن الدجال المموه قاله ثعلب ويقال سيف مدجل إذا كان قد طلي بالذهب الوجه التاسع الدجال ماء الذهب الذي يطقل به الشيء فيحسن باطله وداخله خزف أو عود سمي الدجال بذلك لأنه يحسن الباطل الوجه العاشر الدجال فرند السيف والفرند جوهر السيف وماءه ويقال بالفاء والباء إذ أصله عين صافية على ما تنطق به العجم فعربته العرب ولذلك قال سيبويه وهو عندهم خارج عن أمثلة العرب والفرند أيضا الحرير وأمشد ثعلب بحلية الياقوت والفرند مع الملاب وعبير أسرد أو الفرند أيضا الحرير والله تعالى أعلم وأنشد فعلب بحليتين بحليتي الياقوت والفرندة مع الملابي وعبير أصردة أو بحلية الياقوت وال والفرندة مع الملابي وعبير أصردة أي خالصة قال قال ابن الأعربي يقال للزعفران الشعر والملاب والعبير والمردقوش والحشاد ذكر هذه لقال العشرة لحافظ أبو الخطاب ابن دحيه رحمه الله تعالى في كتاب في كتاب مرج البحرين في فوائد المشرقين والمغربين أو مرج البحرين في فوائد المشرقين والمغربين مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وعصم من الدجال وفي رواية من آخر سورة الكهف أبو بكر ابن أبي شيبة عن الفتان ابن عاصم عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أما مسيح الضلالة فرجل أجل الجبهة ممسوح العين اليسرى عريض المنحرف فيه دفاء قوله فيه دفاء حناء وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار وعنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإما فاما ادركنا احد فلياتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطقطئ راسه فيشرب منه فانه ماء بارد وان الدجال ممسوح العين وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفر ظفرة غليظة مكتوب من بين عيني عينيه كافر يقراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية كذا عند جماعة رواه مسلم فإما أدركن فإما أدركنا قال ابن دحية وهو وهم فإن لفظه هو لفظ الماضي ولم أسمع دخول نون التوكيد على لفظ الماضي إلا هنا لأن هذه النون لا تدخل على الفعل هو صوابه ما قيده العلماء في صحيح مسلم منهم التميمي أبو عبد الله فإما أدركه أحد في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان حسن الإسناد حسن الإسناد ابن أبي شيبة قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح كما جاء في المجمع ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم وتابع بعون الله عز وجل وعن عبد الله بن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما بين ظهرانين ظهراي الناس وعيد ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما بين يوما بين ظهرانين الناس المسيح الدجال فقال ان الله ليس باعور الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كان عينه عنبته طافئه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اراني الليلة في المنام عند الكعبه أو اراني الليله في المنام عند الكعبه فاذا رجل آدم كاحسن ما ترى وعيد اراني الليلة في المنام عند الكعبه فإذا رجل آدم أحسن ما ترى من أدمي الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء ووضع يديه على منكبي, على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه ما رأيت من الناس بابن قطن واضع يديه على منكباي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال أبو بكر ابن أبي شيبة عن ابن عباس إن, أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الدجال أعور جعد هجان أكبر كأن رأسه غصنه شجرة أشبه الناس بعبد العز بن قطن الخزاعي فإما فإما أهلك الهلك فإنه أعور وأن الله ليس بأعور أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو داود الطيالسي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أما مسيح الضلالة فإنه أعور, فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض المنحر فيه اندفاء مثل قطن ابن عبد العزة فقال له رجل أيضر بي يا رسول الله شبهه فقال لا أنت مسلم وهو كافر وخرج أو خرج عن أبي بن كعب قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو قال ذكر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدجال فقال إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء ونعوذ بالله من عذاب القبر أعيد إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء وتعوذ بالله من عذاب القبر الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الدجال ليخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أفواج كأن وجوههم كأن وجوههم المجان المطرقة إثناده صحيح وذكر عبد الرزاق قال وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي هاني العبدي عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتبع الدجال من أمة سبعون ألف عليهم السيجان والسيجان جمع الساج وهو طيلسان أخضر وقال الأزهري هو, هو, قال الترمذي هو المطيليل المقور بنسج كذلك في الحاشية واحد متفقا عليه البخاري ومسلم اسناد صحيح مسلم ثلاثة صحيح حسن الاسناد ابن أبي شيبة فيه سماك بن حرب صدوق أربعة صحيح أبو داود الطيالسي قال الهيثمي قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح خمسة صحيح الترمذي ستة ضعيف جدا في إسناده عبد الرزاقي في المصنف فيه أبو هارون العبدي متروك وأيضا متهم بالوضع أتابع بعون الله عز وجل الطبراني عن قتادة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر عنده الدجال فقال إن قبل خروجه ثلاثة ثلاثة أعوام تمسك السماء تمسك السماء في العام الأول ثلث قطرها والارض ثلث نباتها والعام الثاني تمسك السماء ثلثي قطرها والارض ثلثي نباتها والعام الثالث تمسك السماء قطرها والارض نباتها حتى لا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف إلا مات وذكر الحديث رواجه أبو داود طيالسي قال حدثنا هشام حدثنا هشام عن قتاد عن شهر بن حوشب عن أسماء وعبد الرزاق عن عمر عن قتاد عن قتادت عن شهر بن حوشب عن أسماء عن قتادت عن شهر بن حوشب عن أسماء وأخرجه ابن من حديث أبي أمامه وفي بعض الروايات بعد قوله وفي السنة الثالثة يمسك الله المطر وجميع النبات فما ينزل من السماء قطرة ولا تنبت الأرض خضرة ولا نباتة حتى تكون الأرض كالنحاس والسماء كالزجاج فيبقى الناس يموتون جوعا وجهدا وتكثر الفتن والهرج ويقتل الناس بعضهم بعضا ويخرج الناس بأنفسهم ويستولي البلاء على أهل الأرض فعند ذلك يخرج الملعون الدجال من ناحية أصبهان من قرية يقال لها يقال اليهودية وهو راكب حمار, حمار أبتر يشبه البغل ما بين أذني حماره أربعون ذراعا ومن الدجال أنه عظيم الخلقة طويل القامة الجسيم أجعد قطط أعور العين اليمنى كأنها لم تخلق وعينه, ال... وعينه الأخرى ممزوجة بالدم وبين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن بالله يقرأه كل مؤمن بالله فإذا خرج يصيح ثلاث صيحات ليسمع أهل المشرق والمغرب ويغى أنه إذا كان في آخر الزمان تخرج من البحر امرأة ذات حسن وجمال بارع فتدعو الناس إلى نفسها وتخترق البلاد فكل من أتاها كفر بالله سبحانه وتعالى فعند ذلك يخرج الله عليكم الدجال ومن علامة خروجه فتح القسطنطينية لأن الخبر ورد بينه ورد أن بين خروجه وفتح القسطنطينية سبعة أشهر وقد تقدم هذا في الحاشية واحد اسناده ضعيف الطبراني في الكبير قال الهيثمي فيه شهر ابن حوشب ولا يحتمل ولا يحتمل مخالفته للأحاديث الصحيحة أنه أو لا يحتمل مخالفته للأحاديث الصحيحة أنه يلبث في الأرض أربعين يوما وفي هذا الحديث أربعين سنة المجموعة اثنان ضعيف الاسناد ابو داود الطيالسي وفيه شهر بن حوشب ذكرنا رتبته من قبل ثلاثة ضعيف الاسناد ابن ماجه وتابع بعون الله عز وجل وذكر ابو داود الطيالسي قال حدثنا الحشرج بن نباتة قال حدثنا سعيد بن جهمان عن سفينة قال خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال ألا وإنه أعوار العين بالشمال وباليمين ظفرة غليظة بين عينيه كافر يعني مكتوب كافر يخرج معه واديان أحدهما جنة والآخر نار فناره جنة وجنته نار فيقول الدجال للناس ألست بربكم وحيي وأميت ومعه ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء إني لاعرف اسمهما واسم آبائهما لو شئت أن أسميهما سميتهما أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول ألست بربكم أحيي وأميت فيقول أحدهما كذبت فلا يسمعه من الناس أحد إلا صاحبه ويقول الآخر صدقت وذلك فتنة ثم يسير حتى يأتي المدينة فيقول هذه قرية ذاك الرجل فلا يؤذن له أي يدخلها ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله تعالى عند عقبة أفيقه وخرجه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي في الجزء العاشر من مختصر المعجم له بمعناه فقال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حشرج عن سعيد بن الجمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد حذر أمته الدجال إنه أعور إنه أعور عينه اليسرى او اعور عينه اليسرى بعينه اليمنى صفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن يقرأه كل مؤمن بالله معه واديان احدهما جنة والاخر نار ومعه ملكان يشبهان نبيين من الانبياء ولو شئت سميتهما باسماءهما واسماء ابائهما احدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول الدجال ألست بربكم أحيي وأميت فيقول أحد الملكين كذبت فلا يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه فيقول له صدقت فيسمعه الناس فيظنون أنه صدق الدجال فذلك فتنة ثم يسير الدجال حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيقول هذه قرية ذلك العجل ثم يسير حتى يأتي الشام، فيهلكه الله عند عقبة أفيق. قال ابن برجان قال ابن بر في كتاب الأرشاد، في كتاب الأرشاد له، والذي يغلب على ظني أن النبيين المشبه بهما أحدهما المسيح ابن مريم، والآخر محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولذلك ولذلك ما أنذرى بذلك ووصياه وهنا ما موصولة والله تعالى اعلم يعني هما أنذرى بذلك ووصياه وتابع بعون الله عز وجل وخرجه ابو داود في سننه أن عبادة بن الصامد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إني كنت حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت أن تعقلوا أن المسيح الدجال قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء ليست بناتئة ولا جحراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور في الحاشية واحد صحيح الاسناد أبو داود الطيالسي اثنان صحيح قال الألباني رجاله ثقات تحقيق كتاب السنة لأبي عاصم الألباني يعني في الصفحة 200 هنا بعيد تحقيق كتاب السنة لأبي عاصم الصفحة 428 للألباني وأبو داود متابع بعون الله عز وجل فصل وصف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدجال وصفا لم يبق معه لذي لب اشكال وتلك الأوصاف كلها ذميمة تبين لكل ذي حاسة سليمة أو تبين لكل ذي حاسة سليمة لكن من قضى الله عليه بالشقاوة من قضى الله عليه بالشقاوة تبع الدجال فيما يدعيه من الكذب والغباوه وحرم اتباع الحق ونور التلاوة فقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنه أعور عيد فإن قوله او فقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأن الله ليس بعور أعيد من بداية الفصل فصل وصف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدجال وصفا لم يبقى معه لذي لب اشكال وتلك الأوصاف كلها ذميمة تبين لكل ذي حاسة سليمة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 تبين للعقول القاصرة أو الغافلة أن من كان ناقصا في ذاته عاجزا عن إزالة نقصه لم يصلح أن يكون إله لعجزه وضعفه ومن كان عاجزا عن إزالة نقصه كان عاجز عن نفع غيره وعن مضرته وجاء في حديث حذيفة أعور العين اليسرى وفي حديث ابن عمر أعور العين اليمنى وقد أشكل الجمع بين الحديثين على كثير من العلماء قال وحتى إن ابا عمر ابن عبد البر ذكر ذلك في كتاب التمهيد له وفي حديث ثمرة ابن جندب أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقول إن الدجال خارج وهو أعور العين وهو أعور العين الشمال إن الدجال خارج وهو أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويقول للناس أنا ربكم فمن قال أنت ربي فقد فتن ومن قال رب الله عز وجل حتى يموت, حتى يموت على ذلك فقد عصم من فتنته ولا فتنة عليه ولا عذاب فيلبث في الأرض ما شاء الله ثم يجيء عيسى عليه السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى ملته فيقتل الدجال ثم إنما هو قيام الساعة قال أبو عمر ابن عبد البر ففي هذا الحديث أعور العين الشمال وفي حديث مالك أعور العين اليمنى فالله تعالى ألم وحديث مالك أصح من جهة الإسناد لم يزد على هذا قال أبو الخطاب بن دحية ليس كما قال بل الطرق كلها صحيحة في العينين وقال شيخنا أحمد بن عمر في كتاب المفهم له وهذا اختلاف يصعب الجمع فيه بينهما وقد تكلف القاضي عياض وقد تكلف القاضي عياض الجمع بينهما فقال الجمع بين الروايتين عندي صحيح وهو أن كل واحدة منهما عوراء من, وجه من وجه ما، إذ العور حقيقة في كل شيء إذ العور حقيقة في كل شيء العيب والكلمة العوراء هي المعيبة في الواحدة عوراء بالحقيقة وهي التي وصفت في الحديث بأنها ليست ليست بجحراء ولا ناتئة وممسوحة ومطموسة وطافئة على رواية على رواية الحمز أو طافئة تصبح على رواية الحمز والأخرى عوراء والأخرى عورة ولعيبها اللازم اللازم لها لكونها جاحظة أو كأنها كوكب دري أو كأنها عنبة طافية بغير همز وكل واحدة منهما يصح فيها الوصف بالعور بحقيقة العرف والاستعمال أو بمعنى العور الأصلي قال شيخنا وحاصل كلامه أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها والثانية عوراء بأصلي خلقتها معيبة، لكن يبعد هذا التويل أو يبعد هذا التويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية جاء وصفها في الرواية بمثل ما وصفت به الأخرى من العور، فتأمل في الحاشية واحد. حسن الإسناد أحمد قال الهيثمي رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح المجمع متابع بعون الله عز وجل قلت ما قاله القاضي يكون العور في العينين سواء لأن الظفرة مع غلظها تمنع من الإدراك فلا تبصر شيئا فيكون الدجال على هذا أعمى أو قريبا منه إلا أنه جاء ذكر الظفرة جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى في حديث سفينة وفي الشمال في حديث سمرة بن جندب وقد يحتمل أن يكون أو أن تكون كل عين عليها ظفرة غليظة فإن في حديث حذيفة وإن الدجال ممسوخ العين عليها ظفرة غليظة وإذا كانت الممسوخة المطموسة عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أو لا فتتفق الأحاديث والله سبحانه وتعالى أعلم وقيل في الظفرة وقيل في الظفرة إنها لحمة تنبت عند الماءق كالعلقة وقيده بعض الرواة بضم الضاء وسكون الفاء وليس بشيء قال ابن دحيه أو قاله ابن دحيه